إذن لا رغبة لي. المسألة الثانية الأنصار رضي الله عنهم لما أتى الأحزاب وحاطوا بالمدينة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خشي على المسلمين من أولئك الأحزاب فتشاروا مع الأنصار رضي الله عنهم في أن يدفع لبعض زعماء الأحزاب بعض ثمار المدينة ويرجع عنهم فقالوا يا رسول الله هذا أمر منك أو أمر من الله أمراي تراه لنا فقال لا إنما راه أراه لكم فقالوا يا رسول الله والله لقد كنا ونحن على الكفر لا يطمعون منها بتمرة إلا أن يكون قرار الضيف أما وقد عز الله بالإسلام فوالله لا نعطيه إلا السيف فانظروا كيف فرقوا بين مسألتين مسألة الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد استقر في نفوسهم وفي أذهانهم بأنه واجب التسليم له وأما الأمر الآخر فهو أمر الرائع أو أمر المشورة أو أمر الشفاعة ونحو ذلك ويمكن أيضا أن نذكر لكم قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فإنه كان قد روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه يكسر السنة ويخلق العين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكأن بعض أقربائه أخذ الأمر أخذا غير جدي ثم أخذ حصاتا وخذف بها والخذف تعرفونه هو أن توضع حجرة بين أصبعين ويرمى بها فكانه أخذ الأمر أخذا غير جدي وقال هكذا يا عبد الله وخذف فغضب عليه عبد الله غضبا شديدا غضب عليه غضبا شديدا وقال والله لا أكلمك أبدا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت تخذه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تستسلم لهذا الأمر والله لا أكلمك أبدا وعد الله بن حذافة السهم كان من صغار الصحابة ولكنه له مواقف عظيمة جدا ولا بأس أذكر لكم له قصة جميلة جدا تدل على قوة إيمان الصحابة وعلى ثباتهم على الحق فإنه قد أسر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسره آه آه الروم أو أسره, أسره الفرس آه آه فأتي به عند حاكم أولئك الكافرين ف وكان يسمع عن صحابة رسول الله قصصا تشبر الخيال. فلما عرف أن هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوني به فلما جاه به إليه سأله هل أنت من صحابة الرسول وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد في هذه القصة في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه قال نعم قال أريد منك أن تنصر أريد منك أن تتنصر ويعطيك ابنتي هذه وكانت إلى جواله وهي من أجمل النساء فقال والله لو أعطيتني ملك الدنيا لا أتنصر قال لو أعطيتني ملك الدنيا لا أتنصر قال وأشركها في ملكي قال ولو فقال إذا سوف أقتلك قال شأن بي فرموا أمر الرماة يرموا عن يبينه وعن شماله لعله يرجع عن إصراغه فلم يرجع رضي الله عنه فقال أحذروا بعض الأسرى واقتلوهم شر قتله أمامه لعله يرجع فأحضروا قدرا عظيما ووضعوا فيه مان وأحموا عليه من النار حتى صار رغاية الغليان فأتي ببعض أسر المسلمين فرموا بهم قدارك القدر فانفسخ اللحم عن العرام حالا فقالوا إما أن ترجع عن دينك وإما أن نفعل بك كما فعلنا بهؤلاء فقال شأنكم به فلما أخذوه إلى ذلك القدر بكى رضي الله عنه فظن أنه قد أصابه ضعف وأنه سوف يرجع عن ديني. فقال أرجعوه فلما رجع إليه قال ما يبكيك لماذا تبكيك قال لا لشيء غير أن لي نفس واحدة ترمون بها في هذا القدر ثم تخرج فوالله إنني لو وددت أن لي عدد شعر راسي أنفس يعمل بها هكذا في سبيل الله يعمل بها هكذا في سبيل الله فأعجبه ذلك الموقف البطولي غائب الأعجاب فقال له أريد منك أن تقبل راسي أريد منك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك فقال والله لا أقبل راسك لأنه كافر صلب وثن فقال والله لا أقبل رأسك إلا بشرط أن تطلق جميع سار المسلمين الذين في دولتك. فقال ولك ذلك أطلق معك جميع سار المسلمين. ثم أتى ووضع فمه المبارك على رأسه ولعله يبزق, يبزق عليه لا يسلم عليه رضي الله عنه أوه. فأطلق له جميع سار المسلمين فلما قدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقبله في خارج المدينة وقبل رأسه وقال حق على كل من لقي عبد الله بن حدافة أن يقبل رأسه رضي الله عنهم أرضا هذا هو الذي عرف أن أمر الله واجب التسليم وهي قضية معدودة في قضايا العقيدة لا في قضايا الفقه فلا يجهلها أحد من الصحابة ولأجل ذلك فهجر ابن عمه لأنه ما أخذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا جادا وإنما حاول أن يخرف بعد أن حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأختم بقول ابن عمر رضي الله عنه يعني أختم هذه الفقرة بقول ابن عمر رضي الله عنه فإن كان له مذهبا في متعة الحج فإنه كان يراها واجبة وقد عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب لأدلة ليس هذا الموضوع بسطها وكل منه منهما مجتهد في تلك المسألة ولكن الشاهد قول ابن عمر رضي الله عنه لما أخبرهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قائل ولكنها عنها عمر أبو بكر وعمر فقال له فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجاركم من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر إن التسليم لحكم الله أيها الأخوة هو غاية تحقيق العبودية إن الخضوع لحكم الله والتسليم لحكم الله والرضا لحكم الله هو غاية تحقيق العبودية، فإن العبودية لا بد لا بد فيها من تح... لا بد أن يطيع العبد ربه غاية الطاعة، ولا بد أن يحب دين الله وأن يحب الله غاية المحبة، وأن يعظم أوان الله غاية التعظيم، وأن يخضع لله وأن يذل لله غاية الذم وغاية الفضوح. هو أصل دين الإسلام الاستسلام لأمر الله هو أصل دين الإسلام وأذكر لكم قصة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فإن الله عز وجل لما أمره أن يذهب بزوجه وبابنه إلى هذا المكان حيث يوجد بيت الله الحرام فأتى بزوجه وابنه وتركهم في صحراء قاحلة لا أنيس ولا طعام ولا شراب وترك عندهم شيء قليلا من الطعام وماء في قربة فقط امتهالا لأمر الله عز وجل وتسليما لأمر الله عز وجل وزوجه رضي الله عنها لما تركهم تعلقت بثيابه تعلقت بثيابه وقالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ كيف تتركنا في ذلك أن هذا المكان؟ وهو لا يرد عليها ولا يجيبها بشيء. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ ماذا قالت؟ قالت الله أمرك بذلك. قالت الله أمرك بذلك. قال نعم. قالت إذن لن يضيع لن يضيع. إذن لا. مادام هذا أمر الله إذن لن يضيعنا الله عز وجل. أو قال لا لن يضيعن الله عز وجل. كذلك لما أمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل كيف كان موقفه من أمر الله عز وجل وكيف كان موقف الابن المبارك من ذلك الأمر إن الأب استسلم لأمر الله عز وجل على قتل ابنه وإن الابن استسلم لأمر الله عز وجل لذلك الأمر العظيم وإن كان فيه القضاء على حياته لنقف وقفة إخوة الإسلام حول هذه الأمور ثم لنقارن بأحوالنا هل نحن نستسلم لأمر الله عز وجل كما استسلم أنبياء الله وكما استسلم أتباع أنبياء الله إذا أمضى الله عز وجل بأمر فنستسلم لذلك الأمر كما استسلم إن واقع المسلمين واقع مرم إن وقع المسلمين واقع المر جدا ينهاهم الله عز وجل مثلا عن الربا ويبين لهم أضرار الربا ويأمرهم بالابتعاد عن الربا وأين الاستسلام من ذلك ينهاهم عن المحرمات ويأمرهم بفعل الواجبات وأين استسلام المسلمين من ذلك وانتقلوا بكم إلى فقرة أخيرة وهي أنواع المحكمين لغير شرع الله فإن المحكمين لغير شرع الله كذروا في هذا الأزمان لا كالترهم الله من طوائف شتى ومن أمم ومن فرق ومن أحزاب ومن دول كذروا كثرة عظيمة فنذكر لكم منهم العلمانيون نذكر لكم العلمانيين وتعلمون ما معنى علماني معنى علماني يعني لا ديني لا ديني بمعنى أنه يعتقد أن الدين له جانب من جوانب الحياة وأما أكثر جوانب الحياة فإنها لا يطلب حكمها من الله عز وجل لا من كتابه ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تخضع للاجتهادات البشرية سواء باجتهاد فرد او اجتهاد طائفة او اجتهاد مجلس او اجتهاد برلمان او نحو ذلك فهؤلاء ان رضوا بتحكيم شرع الله فانما يحكمونه في جانب بسيط من جوانب الحياة ويتركون جوانب عظيمة كثيرة لا يعرضونها على حكم الله اطراقها وانما يعرضونها على مختار وعلى ما رأوا وهذا لا شك أنه كفر صراح والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام بجميع شؤونكم وبجميع أموركم فلا بد أن تدخلوا في الإسلام كافه والذي يتخير في حكم الله عز وجل فإن أعجبه حكم الله عز وجل في مسألة أتاه وإن لم يعجبه ذهب إلى غيره هذا من المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ويقولون آمن بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن كلهم الحق يأتوا إليهم دعنين أفي قلوبهم مرض أن يغتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وهذه العقيدة الفاسدة لا يمكن أن يصدقها مسلم يعرف الإسلام لماذا ذكرت لكم في بداية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح للأمة كل شيء وبين لهم كل شيء حتى ما يقول العبد إذا دخل الحمام وما يقول إذا خرج من الحمام فلا يمكن مع هذه الحال أن يترك جانبا من جوانب الحياة لم يبين له في ذلك حكمة ولو استعرضتم أبواب الفقه وأحكام الفقه لرأيتم أحكام المعاملات وأحكام القصاص وأحكام الاقتصاد وأحكام الاجتماع وأحكام الأسرة إلى غير ذلك ما هناك مسألة إلا وقد بين الله لها حكما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإني أنصح الأخوة بالرجوع إلى كتاب قيم ألفه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عن القوانين المضعية رسالة قيمة جدا ألفها عن القوانين الوضعية وبينا حكم الله عز وجل في الذين يرعبون عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجهون إلى هدي غيره من البشر وإلى كتاب آخر قيم اسمه الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية لكاء لعالم معاصر هو الشيخ عمر الأشطر من علماء الكويت فقد ذكر نقول عظيمة عن ذكر عن كتاب الشيخ الذي ذكرت لكم آنفا وذكر عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وذكر عن سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان نقل مقولا جيدا جدا من أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فراجعون شئتم ذكر أشياء عظيمة وبيّن انحراف البشرية في هذا الزمان عن كتاب الله وعن دين الله وأنهم رضوا بزبالة أذهان البشر بل بزبالة أذهان أحق البشر من الملحدين وقد رجعت لبعض القوانين قوانين العقوبات فرأيت فيها العجب العجاب رأيت والله فيها العجب العجاب من ضمن القوانين يقولون مثلا إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليه مدامها راضية بالزنا فلا شيء عليه أما إذا زنت بغير رضاها فإن, فإن الزاني يعاقب يعاقب بماذا؟ يعاقب بحبس أو بغرامة لأي شيء لأنه فعل جريمة لا ليس لأنه فعل جريمة لأنه اعتدى على الفرية الشخصية اعتدى على الفرية الشخصية فهي لم ترضى يقولون مثلا عن الرجل المتزوج إذا زن الرجل في بيت الزوجية يعني في بيت الزوجة فإنه يسجن لمدة ستة أشهر. أما إذا خرج، في أما إذا زنا في غير بيت الزوجية، وكان الزنا ليس في موضع عام، لأنه إذا كان في موضع عام هذا له ملح آخر، لكن إذا كان في غير بيت الزوجية فلا شيء عليه. والستة أشهر إذا زنى الرجل في بيت الزوجية لماذا؟ لأنه ارتكب جريمة لا لأنه, لأنه خيانة للحياة الزوجية، لا لأنه جريمة. وإذا زانت المرأة في بيت الزوجية فإنها تعاقب بسجن سنتين انظروا إلى اختلاف العقوبة الرجل بست أشهر والمرأة بسنتين وقوانين العقوبات عروضة أمامكم انظروها فهؤلاء الذين يتخبطون في شرع الله عز وجل هذا التخبط هل هم يعتقدون أن الله ليس بأحكم الحاكمين؟ هل يعتقدون أن حكم الله ناخص لا يصلح للبشرية؟ أو يعتقدون أن حكم الله عز وجل كان يصرح للناس في عصر البداوة ولا يصرح في هذا الأزمان إن كانت هذه الاعتقادات واردة في أذهانهم فلا يقول أحد من المسلمين أنها ردة صريحا وإن لم تكن فما الذي أكرههم هل رأيتم أحدا وقف على رؤوسهم بأن يتركوا إحكام الإسلام ويطبقوا هذه الأشياء إننا نرى بعض الدول تطبق الحدود وما أحد أكرهها ولا أحد اعترض عليها مثال ذلك في هذه البلاد يطبق حد الزنا يطبق حد السرقة وما رأينا من أكره أحد أو اعترض عليه أو تكلم علي؟ ما يمكن أحد إذن يا أخوة الإسلام الأمر خطير ويحتاج إلى توعية ويحتاج إلى توعية والأمر يتعلق بالعقائد يحتاج إلى توعية و لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كلام جيد عن نواقض الإسلام فارجعوا له تجدونه في مجموعة التوحيد وفي رسائله كلام جيد وذكر بأن من ظن أن هدي غير المسلمين أفضل هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا رد عن الإسلام ومن احتكم إلى غير شريعة الله وهو يظن, يظن أنه يجوز له أن يفعل ذلك وهو يظن, أو يظن أنه يجوز له أن يفعل ذلك ف... فإن في ذلك كذلك ردة على الإسلام والعياذ بالله فينبغي أن نهتم بهذا الجانب وأن نهتم بتصفيح العقيدة غاية الاهتمام أما النوع الثاني من الذين يحكمون غير شرع الله فهم عباد الهوى والشهوات عباد الهوى والشهوات هؤلاء لا يروق لهم حكم الله عز وجل ولا يروق لهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يأمرهم بالعدل ويعارض الهوى ويعارض الشهوة يعارض الهوى ويعارض الشهوة كذلك عباد العادات والأعراف ويجب التي تعارف عليها بعض الناس أو تعارف عليها بعض القبائل فإنهم فإن بعض الناس يحكمون زعماء القبائل في كل شيء يحكمونهم وهم ليسوا أهل أهل للتحكيم لأنهم جهلة لا يعرفون أحكم الله وإنما يحكمون بعادات الآباء والأجداد وبما توارثوه عن آبائهم وعن أجدادهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول القوضات هلادة قاظ في الجنة وقاضيان في النار أما القاضي الذي في الجنة فهو من عرف حكم الله عز وجل ثم حكم به من عرف حكم الله عز وجل ثم حكم به وأما القاضيان اللذان هم في النار فمن حكم للناس على جهل فهو في النار أو عرف حكم الله ثم هاد عنه فهو في النار كذلك عباد العقل الذين يغالون في قيمة العقل ويقدمونه على النصوص الشرعية يغالون في قيمة العقل ويقدمونه على النصوص الشرعية فالمحكم عندهم هو العقل لا نصوص الوحد فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل رفضوه وردوه وإن كان آية محكمة أو كان سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عباد الذوق والأحلام والرؤى المنامية فإن بعض الناس لا يعتمدون على نص من كتاب الله عز وجل أو على سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قضاياهم وإنما يعرض القضية على قلبه فإن رأى أنها تناسب ذوقه قال إن ذوقي وفراستي تأمرني في هذه المسألة بكذا أو ربما نام النومة فرأ حلما في النوم فإذا رأ حلما في النوم أو رأ رؤيا في النوم قال اعتمد عليها وجعلها حكما وحكم بمجردها بها حكم بها والله عز وجل لم يأمر بالرق بالتحاكم إلا إلى كتابه أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكلام في هذه الأمور وأعتذر عن التقصير في إيضاح الموضوع لأنه كبير وإنما أردت أن أشير إليه إشارة فقط والحر تكفيه الإشارة وأحيدكم إلى المراجع القيمة التي أشرت إليها في هذا الباب فإن تصحيح العقيدة في هذه الأمور من أعظم الأشياء لأنه لا سلامة للعبد يوم القيامة إلا أن يصحح اعتقاده في ربه وفيما يجب عليه وفيما يجب, يجب له تجاهه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأترك المجال لبعض الأسئلة. ثالث شيء. عطنا عطنا الأسئلة. لا عطنا في مقدمة هذه ال